بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد في البداية احييكم جميعا بتحيه الإسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك اسم معلتي جمعتي معلتي علت عصران سلست محرم شحن 430 شعه هجريه كم 10/3 اكتوبر كل تشحن 10 شوعه ميلادي تابع سالينوس لنا درسي الأصول الثلاثه بشرح فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كنكتصل اذا 3 مسرات تب الكتاب مالتي الاصول الثلاثه ان تتول لنا نرما لتي تؤمن بالقدر خيره وشرره ابناي قدر تزاربنا مالتي كبتي اركان الايمان القدر وتزيان شادي شيء ركن شادي شيء عندنا ايمانيا فاليمان بالقدر خيره وشرره تزقات مك كله كربب مخانو خيره شره عماق يكون صب زقات مكان غير زبل وسنان لما انت مقد سلطانته مالتي يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى والايمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل من المعاصي الإيمان بالقدر ربي وخلقاتي بالله الكاغت امن مالت غن انتايز بزللو مرتعو غير كاغت اقربو اي تقعلني كا انت دا اتي واجبات تقدف علىخه كابتي گدنا زخون مثلا الصلاه والصيام فبقى حدسب جزاكم الله خيرا واجب ندقدف رب خطي بالله قبل اكلني رب سبحانه وتعالى سجد زبول رب سبحانه وتعالى توحيد حز حز زبول وقدم كل مالتي بقى رب ختي بالله كبلابزي تاع تاكلني مغنياتو بمرچاناتو بأمارا عناتو يغبروا سلازللو بزخ تاع حازي وغنياتو قسقدي خيل يسبيزي رب سبحانه وتعالى سقدي زبولن برايتسقداي بولون سلازل رب خلاتي بوياو بجيلو وضو نكبر نام مسجد كيدو نكسقد سبعين توقين سبعيت دماني وضو قيراب جزائنا نكسقد ربي سبحانه وتعالى اوجب الله كابز زخونه معاصيه اتو زخونه واجبات قدف ربكتي بالله اندابلكه ازي جيغام خانو يبل الله كذلك كبت معاصم مثلا بمروزو زغبرو شرب الخمر مثلا خمريسه قدف اتق الله حرامي تلكي والله ربكتي بالله رب ودع اللي بلكه ونسي تبيس الله ذاك قداي زي ربخلهتي بويكاب خمر النخر حق مالتي رب قناتي بو يكاب زموت يكون كاب حرام كاب زيتات نفرعق رب سبحانه وتعالى كاتي بو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لوخر حق خيلي لكن شيطان والنفس الاماره بالسو نفس دفاء فئاتون ابز قداي زاتيو ابز ساعات الزي تاككي قبل الامر رب ندخاتي بالله انت تغبر كبل يبولن هتي مكتوب يورديو جن قاليو بدليت نايو قاليو انا غاطمي مثلا أب دنقت أب من حادث ابحدقه حوادث دنغت غيرو اذا هغات عمي قداي ربخه تي بلونبل بساعات زين منتاي حادث قركان منتاي عين خلنينا لكن اذا دنغت زغبرسم كمتاع معص زو عل يكون اتمعص ياس قبر زلو كن يفلتو نفسهم تنقره حرام مخانو بالكتاب وسنه القلول واضح مخانو يفلتوا مالتهم <تصفيق> عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعلى هذا فاحتجاجه به باطل اذلسل ذونه ربختي بالي ندابل نتواجبات كجدف اب حرام كاتو حق زي بيقول زربا مخانو يبل الشيخ بن عثيمين رحمه الله من وجوه وزح مرتع الليل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى شوعات مرتعوتات تقيسو زين شوعات مرتعوتات زيات حجين حزن عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الأول قوله تعالى اتقدم ميت مرتعو مالتو رب سبحانه وتعالى انتيل سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بااسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون إلا الظن وإن انتم إلا تخرسون سوره الانعام الايه 148 اب سوره رب سبحانه وتعالى اب اياه قديت تقول الله ان تعالوا رب سبحانه وتعالى سيقول الذين اشركوا انت ابشرك زودقوا مشركين انت اخب اليوم يلو. لو شاء الله ما اشركنا رب عيد اليوم بري رب انت زيد اليوم ير ابشركم زودقنا انكم لخا وفعلا لومهم كفر قريش ابشركم زودقنا شركتنا زللنا زلقه رب انت ختيبه ابشركم اي رب انت زي كتبنا نيره احتجاج بالقدر قبر له ما ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء ابواتتنا وان أي كاي مودق النير نزقونا نغر دماني اي محرامنا اي ونيرنا باعلنا حرام اي مبلنا ندير نزقولو نغبروا زلنا كن ربسل ازي خطب لنا اي كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا تمكن مئم زنبرون حزبات كمزي لهم تاع رب خطي بلنا اندابلو ابゲغا وديقوم ابشرك وديقوم العذاب بالله حتى ذاقوا باسنا أي عذابنا كسامتاي خيونم مالتيو عذابنا هنا حسب ذيق ام سوخيونم ابعذاب كساب ذبصخيونم تعذاب مسراخمو انتي ختقمق كبتوانتي نداموت كابغرغره مسبصخكا مالتيو قل هل عندكم من علم فتخرجه لنا علم لكم دوني بزعبناي زتزاربو زلخم ربقتي بلنا ندابلكم تزغغى يزلقهم اوصوا اسك تعلمي بعلم deity تزاربوا حقا لكم تحكوا واو 2 الامر سبحانه وتعالى ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون الزربا زرباناتكم سوى الكانه ترتري بمثلنا إن انا نخيدكم تبلزلقهم ان انتم الا تخرصون اي تتخيلون بالظن وتخمنون يعني بتخمين بسك انت يمثل عندا بالكم بغمغام يخدم تخوذو زلخهم بري هذه النغيرز بحق اير اخهم من يلوم رب سبحانه وتعالى لذلك بيمثل لنا يوم استفوا زلوا يزبل زلو رب سبحانه وتعالى زياتا قدامي تبشركم صدق ربك تبلنا مسبلو رب ما ليسلوموا بعلهم يقوا ابشركم وتكو زلخهم يلوم ولو كان لهم حجه بالقدر ما اذاقهم الله بأسه لو حكم انتز نبرونيروم حج بالقدر انتزهل نيرو رب سبحانه وتعالى ازم بي أي اي معذبون نيرو رب ختيبلكم لخلهو رب سبحانه وتعالى حقهم اني بدي ختيبلكم ايلو اي معذبون نيرو لكن عذاب زورو دلهم زلو قوجيزو خنا زرا با سلا زارو بزلوه يا جماعه الخير اذا ربقتي بلنا عندا بالكا ربي خطبهم لكن فلما زاغوا ازاق <تصفيق> الله قلوبهم فلما زاغوا ازاق الله قلوبهم مستغفر رب سبحانه وتعالى اقيد بلوا هل بلوا طفيره لذلك سب اماراتنا تونالو منگدي حق حيز زبل ربي فوقي منگد گيگا حيز از خيد ربقتي بالليل عينو دارايه انتدا كم عمر زوجك عاصي كوينو مالتي ابذ ساعات زخاني ربي ايوفقني عليكم السلام ورحمه الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> الثاني تخال ايت مرتعيل الشيخ ابن عثيمين قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما النساء الايه 165 النساء رب سبحانه وتعالى انتيبل ايقصريه 200 سنسن حمشتن رسلا مبشرين ومنذرين رسلاتك لاقناعنا له ذم رسالات انزلت ومنتى سر رحمتنا مبشرين ومنذرين يبشرون الموحدين بالأجر العظيم وبالجنه نت توحيد حزه انتيبلو مالتي ابشر اب كن خزلخه مس ربي سلذت اساسر كان ربي توحيد حزك سلت غزو زلقه بتي منجدن اي رسولات سلت بو عز زلقه ابشر اجر لك قيام مع تلقاني ربي جننا ختو كايلوم يبشرهم ومنذرين بانذرناي زدماتهم شرك زغبرو غدفو اذا شرك زي راحو توحيد حزم اندابلوخاي بمن بمنتاي مالوتيوب اول مقدم ذنب خمزلوم تزعابه يا دماني شرك مخانو يتنكووم كم قيامة قيامه مع الربه سبحانه وتعالى ابنارك و ام خنوا مغابز مع التزي يوصوا لهم زي باهل نذر علم ابنارك و ام خنوم اذن رسلات زياتهم يتنقوا مالتهم زي ملغتزي سبحانه وتعالى نمنتا يوزل اخزلوا اندحرلنا لالا يكون للناس على, على الله حجه صباح النور عذر لله النايلون كي يقربوا وتعالى والله تجددنا ديننا بعلق ان نخيب بعد الرسل يعني بعد ارسال الرسل كم ترب سبحانه وتعالى ذبله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني الرب سبحانه وتعالى يقول ايعذبكني رسلاتي اللي خلوا مغاسب كمانه تي كذبوا لهم درجه كن كَبَنَ فليزبولم انبياء وخانم تدرجناهم عبيد لكن زياتهم رب سبحانه وتعالى نعندسام وغير الرب سبحانه وتعالى لوخ حتى امن ملائكه إلى آخر ولو انزلنا اليهم ملائكه لقضي إليهم أجلهم اجلهم رب سبحانه وتعالى ملائكه النور دولم نيرناغن بفرح رحم موتيد غرياتوا اشكالنا هنا قرصيبولم الملائكاتات جكفي اليو كم يركع الطم تنقح كتب النباته لذلك الرب سبحانه وتعالى خل خلنا نقول له كمان كما ناسب كردونا ذقولو كمان قرصوا الظلوم رسولات لاقلنا مالج لذلك الرب سبحانه وتعالى مسكننا الحمد لله اننا كنا مسكن يغبا رزقاني وكان الله عزيزا حكيمة رب سبحانه وتعالى عزيز مخانوك كبرتكم ذلوه كم اون حكمه خمزلو انت رسولات من اخ نبعلو حكماي عبي حكماي اغنيته اتوم مؤمنين كذا خر يوم اتوم كفار ومشركين ما نتقبل يومه مالتي صبحنوا كو شرك وزواقنا كابو بطاطنا زورسنا ربي باسامحنا يلون كاين مقنيما انت سلازي زي خليتون عبا مرتوعا رب خطي بلنان خايبلو لاخات رب سبحانه وتعالى لاخو الثالث ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد الا قد كتب نعم قد كتب مقعده من النار أو من الجنه فقال رجل من القوم الا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فاما من أعطى واتقى الايه وفي لفظ لمسلم فكل ميسر لما خلق له فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر اذا سال زياد مرتع الشيخ بن عثيمين زقر باز الله رحمه الله انتاهلو الامام البخاري ومسلم زوريوا واذا لفظ دماني الامام البخاري مخانا كان صحابي جليل علي بن ابي طالب زمت حديث مالتي النبي صلى الله عليه وسلم تايلم ما منكم من أحد الا قد كتب مقعده من النار أو من الجنه زقونه سب كباكم يلوم زقونه سب تصحيف لون تايم مخانو مقعده كف زبلاء اب نارخن الجنه صحيفه بدحرزي حدث صحابه تييون رسول الله صلى الله عليه وسلم كم زي ايلو فقال رجل من القوم الا نتكل يا رسول الله منا تتصحف تقوين دعاني سوقلنا نبزيء دين صقاع نبزا صحفتي انت اغتوردنا لنا دين صبه نبزيء صحه دين موركوس اله حتيتو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا كيكا فبختي بالله اعملوا فكل ميسر سرح ميسر دماني رب سبحانه وتعالى ان كل قيصر لي اذا ثم قرأ اي النبي صلى الله عليه وسلم هاي كرم فاما من اعطى واتقى اي من تصدق حجزي سبزي صدقه زكاه كوز زبل زلو تبغسوناتو يزردا لنا مالتي تبغسون تزينبرونيرو انتي مغبرن مالتيو مزيو يعني ناب زكات مهاب اين ترافا فانيو اسكن زبيو كنتعليبلك تعاني تراخه بحرامك ودوي افلي سبحان الله زي كون حرام قلندا غزعديو ويدماني لكن رب يذهب وقلن انت يكبر صدقه يوصله واتقى زقن ربي مسد فرحي مالتي. تساب نا تو ابغاك رب سبحانه وتعالى يوفق له مالتي. من صدق مع الله صدقه الله سبحانه وتعالى. ازيا اب سوره انت الرغبه مالتي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن تبل ابطن حزرت جزع هنا هنانا حفزا اي ازي امالتي وفي لفظ لمسلم فكل ميسر لما خلق له اب نعم اب صايم مسلم ازي حديث ازي الرغبه فكل ميسر لما خلق له كل انت فوكسيز قون نكت تخلقه لذلك رب سبحانه وتعالى ازي خنرسعازي بلنا عالم الغيب والشهاده علم الغيب لله رب سبحانه وتعالى الملغيب سلازلو انتاخ من سرعه فلتي سلازي خصحفن كول له ربي سبحانه وتعالى بتي نسرحو نايز مزص رحنا سلاز فلوطو بيزي مخنيات مسراتي خار ربي سبحانه وتعالى تصيفينا ولله المثل الاعلى مثلا حدث عمطار قوبو ليلن حدث اذااير ساعتك اندي اخطات ويلو يحتت ساعتك اندي بل حالي فخصن اب عطته طوله الصبيمه مالتي اته نفاريت اته عاير مسوارهت مالتي نايم الفتاش عالوناي گللوا شانته حزوي واتسي قبله انت زين قروني رو ما قدمهم قلنا بمطار اي مخدنا بايربورت اي مخدنا رسبز اذا انت يرد انا مالتي اقدم كات فولتون برنامج المثل الاعلى رب سبحانه وتعالى كل تنزرح فليتوه تصنع لذلك كابانا يتباغغسها الذي رب سبحانه وتعالى نتنقل بريواني ها فاذا كل البتات كي تخلق خلواء بروح نقاء تخلق خلواء اكلاتنا هيوت كي ملس خيت ملسه رب سبحانه وتعالى نقولا فلتوا من انت مؤمنين من انت كفر زلون هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمنين مؤمن لله رب سبحانه وتعالى اذا جاء بفلتتنا يربي وخليهم بتزفله طخارب بسحيفو اتبا قاقساكن ودسب بمارا بمارائناتو كبجسخ مرچاناتي مالتي قالو گن رب سبحانه وتعالى كم ابتلاء دي خسدلوا كم ززبلنايو حدگا اب حداگا خوده ازي مسيرنبل اما مخير يعني بنرچاناتو زغبرو مالتي سلاذ الرسول صلى الله عليه وسلم تايلم اعمان يوم سرحو سلاذ حدث خير عمل الصالح قد يفوز ربقتي بالله عندي اندابل كغاغه يبلون فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر سلاذ سرحيلو من الرسول صلى الله عليه وسلم رب زقوتو انت انت ال ندم ابو كنت صغا ودماني ابو خن مرقس كم بلنا. بل انما ناب خير قدمو ربي سبحانه وتعالى خاك ووفقك ايو زياته ثالثيتي الرابع ان الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه الا ما يستطيع ربي سبحانه وتعالى عزنا كل ما لتي غيري عجزنا ما لتي حتى صلاه 50 صلاه انرا نابكن دي ودي غاشب نابكن دي بلا ما لتي حموشت زي اخا انا خلاص حموش ربي فريضوا ما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم سوره التغابن الايه 16 اب صوره رب سبحانه وتعالى اب ايه عندما قالت وعصرت شدشت انتي الله فاتقوا الله ما استطعتم نرب فرحوه باستقامهن لذلك رب سبحانه وتعالى كم زي كلفنا بتزين نقول اي حملنا ويد ما يسكننا نقول نجر غير طرح يسكننا زله وقال لا يكلف الله نفسا أها شباب الا وسعها كل جزاء رب سبحانه وتعالى نذا نفسيا زيء كسكمن كله تزاز يخون ويقدر فق بلا كله بتخوله غير يسكموا زياد ما اب البقرة البقره ايه كل تميت 86 رغبه ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه زي باريازي باريان يا رب مالتي كل هنا بارتنا يا ربي نقزؤ زخنا توحيزلنا انت يا رب دعنا مالتي مجبرين تجددنا كما زي كنا بتي رب سبحانه وتعالى كلفنا ذل نقولنا مالذي ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه بزي يقولوا انت زكلف نيرو از باريانا يرب سبحانه وتعالى جن حي متخلص النيرو الا والا قبره سو هاي يقولون ياك قبراني في النهايه ازي ما قاتم لكن رب سبحانه وتعالى من فضله سبحانه وتعالى بتنقولوا يطرحه من النازل وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه اذا وقعت منه المعصيه بجهل أو نسيان أو اقراه فلا إثم عليه لأنه معذور انت دااكن ذونت معصية بجهل كي تردوا عند حرق وينو مالتي احد أو نسيان رسعوا ثلاثه او اقراه عند حرق فلا اثم عليه لأنه معذور عزيزا ديبل لذلك رب سبحانه وتعالى عذره بالناي لكن حد كون الهيلو اندافلتا زي حرامي عند حرز خد اخينه زي رسولا جبروان جدف تزازناي رسول نخبر مستبلوا لا يلن برسه جبرائيل ابدعه ودقه نسبي زي حتى يوم القيامه متاخن رسول الله عليه وسلم خليف كايم تباهي لو حتىتي زياتها رابعيتي الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم, ب... لا يعلم به الا او لا يعلم به الا بعد وقوع المقدور اذا قدرنا يارب سبحانه وتعالى سر مستريز فلتين كل هناء رانايون الا معاس مسكونه مسقط ما مالتي تفلتونه اذا قدر اذا وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله انت ديليت نايز خو نسدماني نسا تقدمت ادليته حمى كبر دليوه ونسيد بقسل له صبو كبر دلي ما ماني بقسالو بعلو سبزي زبقسلو معناته سلا زربختي بللي اندابلكا ابعدناون زي اوريتيا نسنت حزوره ربختي بللو اندابلكا رب سبحانه وتعالى كتب لنا قلوغن كتاب اريد قران رسول صلى الله عليه وسلم لي خو حقان جيغان علمنا تحكي حزيلنا نحرزي حنقولوا اني بنا نخنمامي مالتي بالقران وبالحديث غيرنا بالصحابه زفهم وفهم كنردى بهزي حنقولي ابننا زول حداسب رب سبحانه وتعالى يهبون كل النعمات كيف تصقم والله رب ختي بليه اندى بلنت اتغاغي اذا حقي كونن قيامه معتون بزق التحازي مالتي الا اذا رحمه الله سبحانه وتعالى وتاب توبه إلى الله سبحانه وتعالى سلازي عب ابيقي قال لا ابعدناون كل بيزه بتنا من سبعه رب ختي بلو رب ختي بل دنغت غير رب ختي بلونبل يا جماعه اما خونيلك الكنب حرام ده اعتقاب شركات دعوا بالله بدعه ندخدك ربك يبليه من بالزيعه فتكون ارادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله لذلك دليا زلو ككبرج دليا زلو مالتي اب علمنا تكون تنزله اب علمنا رب سبحانه وتعالى ربي زفلطا زلو سلازيزي سبزي بزيفلاتيو زخير ظلم علاتيو بغنياتونتي يرب خطي بالك خبزي فلاتكا المفروض تشاغلك وسبوق قدر رب حسن الخاتمه هبني القبهال نيرو ازي غادي فوقن رب خطي بالليبل لا ابن ساعه تزي كميجر كفلتك هذا قدر نتاه تقات مكازي زي فلاتك نمنتاي دي تبجس نمنتاي زي عمل الصالح كصرح حلو عمل الصالح ثم التوحيد لله جل وعلا وحينئذٍ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجه للمرء فيما لا يعلمه سلزي اتي مرتع ومرب خطيب الله خلاص كسر خير تقع من رب خطيب الله انا ولا حنز قبر نغير شر تغيرون ربي خطيب الله قبل نحرقو اي زي زي علمي زار بزلو معناتو اذا قدر زي اللي ورجتنا الله منتاي بعلو زي بغساب زواني نربح غزن زي بلو السادس تاع شادي شي اننا نرى الانسان يحرص على ما يلائمه من امور دنيا حتى يدركه بعين ناس نريوبز الدنيا يلو حدث سمعو أبي ابيلو يلو خدليابزنا الدنيا ترخبو يلو ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر نارتي زي سمعو نغر كن مثال لكم كنديشوق قالو سبحان الله ابتي خبابي ونبل امسعت زين عبد خونا شو قال كيدن تاع الزحاسره تصبق قحات من الشوق امو قاني دلدلت زخنت كان متعاديه تساريحه ندبل اذا حت مو غاب عسر وقاخ غزيدلي ما ميو ان نزن شوق بكم يزلوا مالات سوقيله رو قيلو بزخونه شو قال تون تعبري يزمص مالتي اب تنعى قدرك كن كغاكم كولوا ربك حتي بالله يبلك اب تنعى نعود سا ما موي مرصيو لذلك ممراث زي الله ما له مطلب حكا يا شباب اذا ممراث نعود تطعمو بزنا الدنيا يمرصك امني اخيرا كن منتهي زي مرسي زي بن عثيمين رحمه الله فلماذا يعجل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر اب دينوز تغمو قاديفو ندينوزو قد ننبسو ندينو نحيما نتو نسلمنا الزغود نعون من تاع يمارص بدحر يربختي بالي يبل مالتي افليس شان الامرين واحد كلتين حدد يكونان عطانا الدنيا كن نعت غدوه نغر ايمرصني ابني اخيرا كن ربختي بالي يبل ازغى دقيقه يبل اشق من عثيمين رحمه الله ولك مثالا يوضح ذلك ابن تكبا كما براهر بلا شق من عثيمين رحمه الله لو كان بين ايدي الانسان طريقان احدهما ينتهي إلى بلد كلها فوضى وقتل ونهب وانتهاك للاعراض وخوف وجوع قلت تعد اللوايلو خرمت مالك حجمرز دلي تقدمي تعد انت اللوامه لتيو فوضى اللوا اتعدتي قالوا الزغانس عدي هكايده زي بالله مالك كمون مكدس عاللو مسراق عاللو مزراف عاللو كبرت كاون نبسغان دفركايات خيل فرحلو وطمت عاللو انت تبلو والثاني ينتهي به الى بلد كلها نظام وامن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والاعراض والاموال فاي الطيرين يقين يسلك فتاخ الاذقاء ترين مالتو اذي زي باه ثتالو مولو بمولو ثتالو اكايو دالوا زعد زي وون ابراز لوخا ايني صبوق مچوت زلون حنغول زلو سبكاليتي خمرت مشوت تدليو صتاي تدليو و صبحنا براحه علف يدليو غنزبو خزرف يدلينيو اذا كل سلا زلو تخاليتي عدي ازمرص بلاك ازمرصزي ابناء الدنيا تقولوا الوينو انه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به الى بلد النظام والأمن ولا يمكن لاي عاقل ابدا أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر عقل نعرفو اينو اتا اطمئنان زلوه عدي سلام زلوه قسانه زلوه نعيق مرص ولا يمكن اذا زي سبب زين من تخمرص ماتيو ما فوضى حنفرشش دلو عدي ويد ما فر هي زلوه كم اون صتازي بالعدخ مرص ايكلنيو حال اذا سبب ربختي بالليل كا اتواتل كا اتوادو نبزا فوضى نبزا اقتتال زلوه عدي ها شباب اي اتواني او انا النبسين كبرتين كم ودوا قين حياتوان يبل الكنفس سلام زلو عدي خيط اذا انت يرد ان نايلو يمرض الدنيا امني اخره قد ربختي بالله نابه لشتاتي فلماذا يسلك في الأمر الاخره طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر من قد النار يمرض والعياذ بالله من قد الجنه يقدر اي تبل كان والله ربك حتى بالله ربسك يهديني ربي ودا لك دعاء تغبر اللهم تب علي اللهم اهدني ازي سبوقك لكن تبقسونات كابل كونيل كان دعاتك انا بحره كونيلك ابشركي متحال كونيلك بدعاتات مخاد كونيلك معاصم وع والعاذ بالله بدعاز ربك حتى بالله خلاص انتهيت ولا نخاب لك طيب رب سبحانه وتعالى ما ني جقام مخان وتقيس الرسول صلى الله عليه وسلم ليقوم كتاب قران اوريد والحمد لله تحكم جيغان دم كل الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يوم مثال اخر قال ابنته نوساد الى الشيخ بن عثيمين نرى المريضه يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهي حدث بزحمه ميلو فهو سمصالو مدانيت لازم مدانيت زي ساجيلو تنينه تغن ندم حتى مرفطه يوسده كل نفسو ده سايبلوني عرعرى وينتهي عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه دسندا بولو بلعت الدماني تي دكتور كابزيان بالعزين تقلكلتا يبو خاني يخلك يرحمك الله كل ذلك طلبا للشفاء والسلامه زقول زقبر زلوغن فتيويكون رب تحوياني سبنتقنني يبلالو ماذ ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر رب غتي بالكانديو قدفوسكزي فوسزي ايتسبلعيو كم اون اتسغوت اكل مقبزات بلعيو مثلكايو ها شباب يخوبلك لا يخوبلك لكن هبطنا آخرة رب غتي بالله راح يزبل فلماذا يترك الانسان ما امر الله ورسوله ورسوله ما امر الله ورسوله او يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر سنزح عنسب نتربز عزوزو يقدفو كمون رسول الله صلى الله عليه وسلم عززو يقدفو رزخ الكلون رسول زخل كلون دماني ابو يتحل بدحرزجن ربختي باللين من تعيب ازياسا ال... شاد شيتي السابعه والاخيره شوعيتنا مترستان مالتي ان المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات او فعله من المعاصي أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات او فعله من المعاصي لو اعتدى عليه شخص فاخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر وقال لا تلمني فإن فان اعتداؤك كان بقدر الله لم يقبل حجته حدث ابن باليلون حدث انتاي قبره مالتيو اعتداء يقبر ماتيو يقفعه يعمصه انتاي قبره مالتيو غنزبو يوزدوا ابنو بصي يمصوا يقافعه بدحرنزي اذا سبزنتاي بلو زوزد لو زلو غنزب كايخون ظهر مكازب باسا قازا بلا قازا بلا قازا لو قنزب قازا زرفو زلوه ربخه تيبلي انتي روسي يقبلو دو لا يقبلني يا غسخان لكن على غبا انت ربي وخاتي بالكنابل قنزبي وسدو نعيد رب ضد خطئ بالك ربن سديدك ايفلون كدافع فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج به لنفسه في اعتداءه على حق الله تعالى ابتسب متخ عمصخه له ايقبلني ابنفسي يكون ابغنذبه ابتي حقنا يا رب سبحان وتعالى بعلغ اعتداء قبرن كله اب حرام يقن اب معاصي ودماني اب شركيات والعياذ بالله اب بدعات اب معاصخ الراي كلهن لمن تاع يربختي بالله يذبل زياد عبايقه قا مخنا مالتي اب تمسجر اشته انت اليه الشيخ بن راسمين رحمه الله ويذكر أن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع تاريخ تتقص زلو الى الشيخ بن حسين لتقصا مالتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدوان حد, حد سرقاي امسمو حزم اسير ومصيوم من ابو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو امير المؤمنين ابتوانتي امير المؤمنين زلو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامر بقطع يده يد قرسويله الخطاب عزيزه فقال مهلا يا امير المؤمنين انما سرقت بقدر الله هدايه قرصه سرق قال كاي قرصني سرق كل خوك رب خويا ختي بالليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ونحن انما نقطع بقدر الله رقمات عمر بن الله عنه حصر زبلت نحن ممكن قرصه قال لنا حجر بي ختي في الكه لكن دح ريوقنا بسركم سوجه رب عندي ختي باللي يكسر قلنوا قربي ختي بالليل ومن عمر القط بان احنا وانت كانوا قرصه خلنا ربي يختي بنا قرصه يلو اجون كتقرصي هيلو ما مالف لذلك اذا رب ختي باللي دا بالك مغกาย ابا موخانا لمحنتي ووصلنا وجزاكم الله خيرا اكتفي بهذا القدر هذا صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته